الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الشريط الثاني من شعر ابي العتاهيه الشاعر الزهد والحكمه الخير والشر اداه واهواء وقد يكون من الاحباب اعداء للحلم شاهد صدق فيما هو وللحليم عن العورات إغضاء كل له سعيه والسعي مختلف وكل نفس لها في سعيها شاء لكل داء دواء عند عالمه من لم يكن عالما لم يدرم الداء الحمد لله يقضي ما يشاء ولا يقضى عليه وما للخاط ما شاء لم يخلق الخلق إلا للفنائم عنه نفنى وتفنى أحاديث وأسماء يا بعد من مات ممن كان يلطفه قامت قيامته والناس أحياء يقصر خليل أخاه عند ميتته وكل من مات أقصته الأخلاء لم تبك نفسك أيام الحياة لما تخشى وأنت على الأموات بكاء الله من ذنبي ومن سرفي أني وإن كنت مستورا لخطاء لم تقتحم بي دراء النفس معصية إلا وبيني وبين النور ظلماء كمراتع في ظلال العيش تتبعه منهم داهية ترتد دهياء وللحوادث ساعات مصربة فيهن للحين إذناء وإقصاء كل ينقل في ضيق وفسات وللزمان به شد وعرخاء الحمد لله كل ذو مكاذبة صار التصادق لا يسقى به الماء وقال لعمر كما الدنيا بدار بقائي كذاك بدار الموت دار فنائي فلا تشق الدنيا أخي فإنما ترى عاشق الدنيا بجهد بلائي حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعنائي فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت ومائي لقل امرأ تلقاه لله شاكرا وقل امرأ يرضى له بقضائي ولله نعماء علينا عظيمة ولله إحسان وفضل أطائي وما الدهر يوما واحدا في وما كل أيام الفتى بسوائي وما هو إلا يوم بوس وشدة ويوم سرور مرة ورخائ وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه وما كل ما أرجوه أهل رجائي أيا عجبا للدهر لا بل عيبه فحرم ريب الدهر كل أخائي ومزق ريب الدهر كل جماعة وكدر ريب الدهر كل صبائي إذا ما خليل حل في برزخ البلا فحسبي به نأيا وبعد لقائي أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء وكانوا قبل أهل بهائي وكل الرما هو واصل بصريمة وكل الرما هو بجفائي طلبت فما ألفيت للموت حيلة ويعيى بداء الموت كل دوائي ونفس الفتى مسرورة بنمائها وللنقصت ما كل ذات نمائي وكم من ما مات لم أرى أهله حبوه ولا جاد له بفدائي أمامك يا ندمان دار سعادة يدوم النما فيها ودار شقائي خلقت ليحدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي وفي الناس شر لو بدى ما تعشروا ولكن كساه الله سوب غطائي وقال عظم المروافته هو الدنيا والمرء يطغى كل ما إني رايت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت بالدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى وإذا جميع أمورها عقب بين البرية قل ما تبقى وبلوت أكثر أهلها فإذا كل مرء في شانه يسعى ولقد بلوت فلم أجد سببا بأعز من قنع ولا أعلى ولقد طلبت فلم أجد كرما أعلى بصاحبه من التقوى ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى ما زالت الدنيا مناغصة لم يخل صاحبها من البلوى دار الفجاع والهموم ودار البث والأحزان والشكوى بين الفتاة فيها بمنزلة إذ صارت احت ترابها موقع فقه مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بها لكن ينعى لا تعتبن على الزمان فما عند الزمان لعاتب نتبى ولئن عتبت على الزمان لما ياتي به فلقل ما ترضى المرء يقن بالقضاء وما ينفك وأن يعنى بما يكفى للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى يا باني الدار المعد لها ماذا عملت لدارك الأخرى وممهد الفرش الوسيرة له توفي الفراش الرقدة الكبرى لو قد دعيت لما أجبت لما تدعى لهم فانظر لما تدعى أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى فلتلحقن بعرصة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى من أصبح الدنياه غايتهم فمتى ينال الغاية القصوى بيد الفناء جميع أنفسنا ويد البلاف لها الذي يبنى لا تعترر بالحادثات فماه للحادثات على مرء بقيا لا تغبط الناخا بمعصية لا تغبط إلا أخى التقوى سبحان من لا شيء يعدله كم من بصير قلبه آما سبحان من أعطاك من ساة سبحان من أعطاك ما أعطى, كما أعطى فلئن عقلت لتشكر النواء تشكر فقد أغنى وقد أقنى ولئن بكيت لرحلة عجلا نحو القبور فمثل هابك ولئن قمعت لتغفرن بما فيه الغنى والراحة الكبرى ولئن رضيت على الزمان فقد أرضى وأغضب قبلك النوكة ولقل من تصفو خلائقه ولقل من يصفو له المحيا ولربما صادق درزت في لفظة وكأنها فعى والحق لا خفى به ملكا يبصر نوره الأعمى والمرء مسترعى أمانته فليرعفى بأصح ما يرى والرزق قد فرض الإله لنا منه ونحن بجمعه نعنى عجبا عجبت لطالب غهبا يفنى ويرفض كل ما يبقى حقا لقد جاءت و ما شقيت نفس امرئ يرضى بما يعطى وقال عبدم من احسن لاهل القبور و من من أحسه لي بين أطباق الثرى من أحس لي من كنت أعلفه ويألفني فقد أنكرت بعد الملتقى من أحسه لي إذ يعالج غصة متشاغلاً بعلاجها عن من دعا من أحسه لي فوق ظهر سريره يمشي به نفر إلى بيت البلا يا أيها الحي الذي هو ميت أفنيت عمرك بالتعلل والمنافق اما المشيب فقد كساك رداءه وابتز عن كتفيك اثواب الصبا ولقد مضى القرن الذي معهدتهم لسبلهم ولاتر حقنا بما مضى ولقل لما تبقى فكون متوقعا ولقل لما يصف سرورك الصبا وهي السبيل فخذ لذلك عده يوم كان يومك عن قريب قد اتا ان الغنى هو القنوع ب ما بعد الطبيع الحريص من الغنى لا يشغلنك لو وليت عن الذي أصبحت فيه ولا لعن ولا عسى خالف هواك إذا دعاك لريبة رب خير في مخالبة الهوى علم المحجة بين لمريده وعرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجى وعجبت إذ نسي الحمام وليس من دون الحمام وإن تأخر منتهى ساءة ميرك والنهار كليهما رسلا إليك وهن يسرعن الخطى ولئن نجوت ما هي رحمة الملك الرحيم وإن هلكت فبي يا ساكن الدنيا من تزوالها ولقد ترى الأيام دائرة الرحى ولكم أباد الدهر من متحصن في رأس أرعى نشائق صعب الذرة أين الأولى بنوا الحصون وجندوا فيها جنود تعززا أين الأولى عين الحماة الصابرون حمية يوم الحياج لحر مجتل بالقناة وذو المنابر والعساكر والدساكر والمحاطر والمدائن والقرى وذو المواكب والمراكب والكتائب والنجائب والمراتب في الأولى أثنى هم ملك الملوك فأصبروا ما منهم أحد يحس ولا يرى وهو الخفي الظاهر الملك الذي هو يزل ملكا على العرش السوا وهو المقدر والمدبر خلقه وهو الذي في الملك ليس له سوا وهو الذي يقضي بما هو أهله في نعوة لا يقضى عليه إذا قضى وهو الذي بعث النبي محمد صلى الإله على النبي المصطبا وهو الذي ان جاء قدنا به ذا ذا بالال من الضلال الى الهدى حتى متى لا ترعوي يا صاحبي حتى متى حتى متى وإلى متى والليل يذهب والنهار وفيهما عبر تمر وفكرة لأولنها حتى متى تبغي عمارة منزل لا تأمن الروعات فيه ولا الأذى يا معشر الأموات يا ضيفان تر بالأرض كيف وجدتم طعم الثرى أهل القبور محت تراب وجوه أهل القبور تغيرت تلك الحلا أهل القبور كفى بنأي دياركم إن الديار بكم لشاحقة النوى أهل القبور لا تواصل بينكم من مات أصبح حبله رس القوى كم من أخي قد وقفت بقبره فدعوته لله درك من بتا أو خي لم يقك المنية إذا ما كان أطعمك الطبيب وما وماسقا أو خي لم تغني التماعي عن كما قد كنت أحذره عليك ولا الرقا أو خي كيف وجدت مسخ شونة المأوى وكيف وجدت ضيق المتكا قد كنت أفرق من فراقك سالما فأجل منه فراق دائرة الردى فاليوم حق لي التوجع إذ جرى قدر الإله علي فيك بما جرى تبكيك عيني ثم قلبي حشرة وتقطعا منه عليك إذا بكى وإذا ذكرتك يا أخي تقطعت كبدي فأقلقت الجوانح والحشاء وقال أوضم أذل الحرص والطمع الرقابة وقد يعف الكريم إذا اشترابا إذا اتضح الصواب فلا تداهم فإنك كلما ذقت الصوابا وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفا وطابا وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصابا وإن لكل تلخيص لوجها وإن لكل مسألة جواب وإن لكل حادثة لوقتا وإن لكل ذي عمل حساب وإن لكل مطلع لحد وإن لكل ذي أجل كتابا وكل سلامة تعد المنايا وكل عمارة تعد الخرابا وكل ملك سيصير يوما وما ملكت يداهما عن تبابا أبى الطرفات كل قرير عين بها إلا اضطرابا وانقلابا كأن محاسن الدنيا سرابا وأي يد تناولت السرابة وإن تكومنية عجلت بشيء تسر به فإن لها ذهابا أيا تموت وأنت تبني وتتخذ المصانع والقبابة أراك وكلما أغلقت بابا من الدنيا فتحت عليك بابا ألم تر أن كل صباح يوم يزيدك من منيتك اقترابا وحق لموقن ما الله ليسوغه الطعام ولا الشراب يدبر ما نرى ملك عزيز به شهدت حوادثه غابا اليس الله من كل قريب بالا من حيث ما نودي أجاب ولم تر رسالا لله يكدا ولم تر راجيا لله خابا رأيت الروح جذب العيش لما عرفت العيش مخضا واحتلابا ولست بغالب الشهوات حتى تعد لأن صبرا واحتسابا أكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا كبرنا أيها الأتراب حتى عنا لم نكن حيني شبابا وكنا كالغصون إذا تثنت من الريحان مونقة رطابا إلى كم طول صبوتنا بدار رأيت له اغتصابا واستلابا ألا ما للكهول والاتصابي إذا ما اغتر مكتهل تصابا فزيت إلى خضاب الشيب منه وإن نصوله فضح الخضابا مضاعا من الشباب بغير ودي فعند الله يحتسب الشباب. ومع من رأية إلا المناية لمن خلقت شبيبته وشابا ومع منك الشباب ولست منه إذا سألتك لحيتك الخضابا وقال عوضا ما استعبد الحرص من له أدب للمرء في الحرص همة عجب لله عقل الحريص كيف له في كل ما لا ينال رب ما زال حرص الحارس يطمعهم في درك الشيء ادونا هلاطب ما بابئس الحارس قط ولا فرقه التاس منه هو النصب البغي والحرس والهوافتن لم يج منها عجم ولا عرب لس على المرأي في قناته ان هي صحة اذن ولا نصب من لم يكن بالكفاف مقتنعا لم تكفي الارض كلها ذهب من امكن الشك من عزيمته لم يزل الرأي هو يلطرب من عرف الدهر لم يزل حذرا يحلر شداته ويرتقب من لزم الحقد لم يزل كمدا تورق اوفه المرء في بحورها الكرب المرء مستانس بمنزلة تقتل سكانها وتستلب والمرء في لهوه وباطله والموت في ذاك مقترب يا خائف الموت لست خائفه والعجب واللهو منك واللعب دارك تنعي إليك ساكنها قصرك تبلي جديده الحقب يجامع المال منذ كان غدا يأتي على ما أهجمعته الحرب إياك أن تأمان الزمان هما زال علينا الزمان ينقلب ايا كظن انه ظلم ايا كظن انه كذب بين ترى قوم في محلتهم الغلباد بلل ورق الذهب يباني القصر يا مشيده قصر كبل جديده الحقبو اني رأيت الشريف معترفا مصطبرا للحقوق إذ تجبوا وقد عرفت اللئام ليس لهم عهد ولا خلة ولا حسب احذر عليك اللئام إنهم ليس يبالون منك معركبوا فنصف خلق اللئام مذخلقوا ذل دليل ونصفه شغبوا فر من اللئم واللئام ولا تدو منهم فإنهم جربوا وقال الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينفع فيهم التأذيب صفة الزمان حكيمة وبلغة إن الزمان لشاعر وخطيب وعراك تلتمس البقاء وطوله لك مهرم ومعذب ومذيب ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب ولقد يكلمك الزمان بأرسن عربية وأراك لست تجيب لو كنت تفهم عن زمانك قوله لأراك منه تغجع ونحيب ألححت في طلب الصبا وضلاله والموت منك وإن كرهت قريب ولقد عقلت وما أراك بعاقل ولقد طلبت وما أراك تصيب ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأثنى دارك التقليب أمع الممات يطيب عيشك يا أخي عيهات ليس مع الممات يطيب رغ كيف شئت أعمل بلا فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب كيف اغتررت بصرد دهرك يا أخي كيف اغتررت به وأنت لبيب ولقد حلبت الدهر أشتر دره حقبا وأنت مجرب وأريب والموت يرتصد النفوس وكلنا للموت فيه وللتراب نصيب إن كنت لست تنيب إن وثب البلا بل يا أخي فمتى أراك تنيب لله درك عائبا متسرعا أي من هو بالعيوب معيب ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي والموت يدعوني غدا فأجيب ولقد عجبت لطول أمن منيتي ولها إلي توثب ودبيب لله عقلي ما يزال يخونني ولقد أرى هو إنه لله أيام نعمت بنها أيام لي غصم الشباب رقيب إن الشباب نافق عند النساء ما للمشيب من النساء حبيب وقال قد سمعنا الوعظ لو ينفعنا وقرأنا جل آيات الكتب كل نفس ستوفى سعيها ولها ميقات يوم قد وجب جفت الأقلام من قبل بما ختم الله علينا وكتب كم رأينا من ملوك سادة رجع الدهر عليهم فانقلب وعبيد خولوا ساداتهم فاستقر الملك فيهم ورسب لا تقول أن لشي قد مضى ليته لم يك بالأمس ذهب واسعد اليوم وداهم ما غدن كل يوم لك فيه مضطرب يهرب المرء من الموت وهل ينفع المرء من الموت الهرب كلنا نفس مرة كرب الموت فللموت كرب أي هذا الناس ما حلا بكم عجبا من سهوكم كل العجب أسقام ثم موت نازل ثم قبر ونشور وجلب وحساب وكتاب حافظ وموازين ونار تلتهب وصراط من يزل عن حده فإلى خزي طويل ونصب حسبي الله إلها واحدا لا لعمر الله ماذا بي وقال اوضا لدول الموت وابنول الخراب وكلكم يصير الى ذهابي لمن نبني ونحن الى تراب نصير كما خلقنا من تراب الا يا موت لم ارى منك بدا ابيت بلا تحيف ولا تحاب كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي ويا دنيا يمالي لا أراني أسومك منزلا إلا نبابي ألا أراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلابي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلابي ومالي لست أحلب منك شطرا فأحمد غب عاقبة الحلابي وما لي لا ألح عليك إلا بعثت الهم لي من كل بابي أراك وإن طلبت بكل وجه كحلم النوم أو ظل السحابي أو الأمس الذي ول ذهابا فليس يعود أو لمع السرابي وهذا الخلق منك على وفاز وأرجلهم جميعا في الركاب وموعد كل ذي عمل وساي بما أسدى غدا دار الثوابي تقلت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب ومهما دمت في الدنيا حريصا فإني لا أوفق للصوابي سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي بأية حجة أحتج يوم الحساب إذا دعيت إلى الحساب هما أمران يوضح عنهما لي كتابي حين أنظر في كتابي فإما أنه خلد في نعيم وإما أنه خلد في عذابي وقال أوضن طالبتُ كه يا دنيا فأدرتُ بالطلب فما إلا الهم والغم والنصب فلما بدى لي أنني لست واصلا إلى لذة إلا بأضافها تعب وأسرت بديني ولم أقضي بغيتي هربت بديني منك إن فعل هرب تخليت مما فيك جهدي وطاقتي كما يتخلى القوم من عرة الجرب فما تم لي يوما إلى الليل منظر أسر به لم ياترد دونه شرب وإني لمن خيب الله سعيه إذا كنت أردت لقحة مرة الحلب أرى لك أن لا تستطيب بخلة كأنك فيها قد أمنت من العطب ألم ترى دار اختراق وفجعة إذا ذهب الإنسان فيها فقد ذهب أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في النفس والقلب ينقلب وشربلت أخلاقي قنوعا وعفة فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب فلم أرى خلقا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة ولم أرى عقلا صح إلا على أدب ولم أرى في الأعداء حين خضرتهم أدوا لعقل المرء أعدى من الغضب ولم وبين اليسر والعسر خلطتا ولم نعرب بين الحي والميت من سبب وقال عبدا على كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي المصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبب وللدهر شد على أهله فبين مشد ونبل المصيب وكم من ناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم عريب وصاروا إلى حفرة تجتوى ويسلم فيها الحبيب الحبيب أرى المرى تعجبه نفسه فآجب والأمر عندي أجيب وما هو وإلا على نقصه فيوما يشب ويوما يشيب ألا يعجب المرء من نفسه إذا ما نعاها إليه المشيب إذا عبت أمرا فلا تأتهي وللب مجتنب ما يعيب ودع ما يريبك لا تأتهي وجزه إلى كل ما لا يريب أراك لدنياك مستوطنا ألم تدري أنك فيها غريب اغرك منها نهار يضيع وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدارة دار الغروء لتصفول ساكنها او تطيب وقال اوضا انا الهوى ايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب اجبت لذي لا قد لها اجبت وما لي لا اعجب اي الهوى يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب نرى كل ما ساءنا داعبا على كل ما سر ما يغلب نرى الخلق في طبقات البلا اذا ما هم صعدوا صوبوا نرى الليل يطلب نعوى النهارة ولم ندر ايهما اطلب احاط جديد جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب وكل له مدة تنقضي وكل له أسر يكتب إلى كم تدافع نهي المشيء بيا أيها اللاعب الأشيب وما زلت تدري بك الحادثة تغى تسلم منهن أو تنكب ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب وان كان في مصره ألستم شيعه غازيا عميرا يسير إلى تغريه ولا متلقيه قافلا بقتل عدو ولا أسره لتطره أيامنا الصالحات ببر إذا نحن لم نطره فلا يبعدنا أخي ثاويا ولا متلقيه قافلا بقتل عدو ولا أسره لتطره أيامنا الصالحات ببر إذا نحن لم نطره فلا يبعدنا أخي ثاويا فكل سيمضي على إثر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 فالموت مقترب والدهر ذو خلسي لا تأمني الموت في طرف ولا نبس وإن تمنات بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترسي أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس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 من مشاه إن الفقير لكل من لا يقنعه وإذا طلبت فلا إلى متضايق من ضاق عنك فرزق ربك أو سعه إن المطامع ما علمت مذلة للطامعين وأين من لا يطمعه سلم ولا تنكر لربك قدرة فالله يخفض من يشاء ويرفعه ولربما انتفع الفتاة بضرار من ينوي الضرار وضره من ينفعه كل من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 au wow. ألم تر أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع ألم تر أن المرأة يشبع بطنه وناظره فيما ترى ليس يشبع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع ألم تر أن المرأة يحبس ماله ووارثه فيه غدا يتمتع كأن الحماة المشفقين عليك قد قدوا بك أو رواحا فأسرعوا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 رأيتك في الدنيا على ثقة بها وإنك بالدنيا لا لأنت المروع وصفت التقى وصفا كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تستع ولم تعن بالأمر الذي هو واقع وكل امرئ يعنى بما يتوقع وإنك للمنقص في كل حالة وكل بني الدنيا على النقص يطبع إذا لم يضب قول عليك وقل به وإن ضاق عنك القول فالصمع ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره فإن حقيرا قد يضر وينفع تقلبت في الدنيا تقلب أهلها وذل مال فيها حيث مع ما مال يتبعوا وما زلت أرمى كل يوم بعبرة تكاد لاصم والجبال تصدع فما بال عيني لا تجود بماءها وما بال قلبي لا يرق ويخشع تبارك من لا يملك الملك غيره متى تنقضي حاجات من ليس يقنع واي امرئ في غاية ليس نفسه الى غاية اخرى سواها تطلع وبعض بني الدنيا لبعض الريعة وكل بكل قلما يتمى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 بؤسا لهم أي موقع وقعوا الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطعوا وقال أيضا عياك أعني يا ابن آدم فاستمع ودع الركون إلى الحياة فتنتفع لو كان عمرك ألف حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع إن المنية لا تزال ملحة حتى تشتت كل أمر مجتمع فاجعل لنفسك عدة للقائما لو قد أتاك رسوله لم تمتنع شغل الخلائق بالحياة وأغفلوا زمنا حوادثه عليهم تقط ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا أم كيف تخدع من تشاء فينخدع والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع لم تقبل الدنيا على أحد بزينتها فمل من الحياة ولا شبع يا أيها المرء المضيع دينه احراز دينك خير شيئا تصطنع والله أرحم بالفتاة من نفسه فأعمل فما كلفت ما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 خير أيام الفتى يوما نفع واصطناع الخير أبقى ما صنى ونظير المرء في معروفه شافع متى إليه فاشفى ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتى ثم اتسع خذ من الدنيا الذي درت به واسل عن ما فات منها وانقطع إنما الدنيا متاع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 وحبيب الناس من أطمعهم إنما الناس جميعا بالطمع احمد الله على تقديره قدر الرزق فأعطى ومنع سمت نفسي وراء عن تصدقه فنهاها النقص عن ذاك الوراء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 فاسد الناس وصاروا إن رأوا صالحا في الدين قالوا مبتدع انتبه للموت يا هذا الذي عيل للموت عليه تقترع خل ما عز لمن يمنعه قد ترى الشيء إذا عز منع واسل في دنياك عما استطعته وله عن تكليف ما لم تستطع وقال أيضا انقطاع الأيام عني سريع إنما عند الله ليس يضيع عجبا إن انت عبدت الدنيا بصير أعمى أصم سميع كم تعللت بالمناوة كأني بك يا ذا المناوة أنت صريع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 على اعتدائي على نفسي وإسرافي تشرف الناس بالدنيا وقدارقوا فيها فكل على أمواجها طافي هم العبيد لدار قلب صاحبها ما عاش منها على خوف وإيجافي حسب الفتاب تق الرحمن من شرف وما عبيدك يا دنيا بأشرافي يا دار كم قد رأينا فيك من أثر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 وصلح لا أخيك القاطع الجافي فتستحق من الدنيا سلامتها وتستقل بعرض وافر وافي ما أحسن الشغل في تدبير منفات